وما كان لمؤمن أي قتل مؤمنا إلا خطأ وَمَنْ قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية سلمة ودية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 تحرير رقبه مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما